قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر النعاء وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَمِجَ جَانِبَ الطُّورِ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قال لأهلهم كثو إني أنست نارا لعلي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون.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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجلوده في الأرض بغير الحق وظنوا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 وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن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 انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان التبع الهدى معك نتخطف من ارضنا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 وما اوتيتم من شيء فمتعوا الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون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 قال الذين حق عليهم والقول ربنا هؤلاء إلذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم أنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون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 قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخزفنا به وبدارهم الارض فما كان لَهُ من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 قُلْ الرَّبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إلَيْكَ الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظِيرَ لِالكَافِرِينَ